نا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فو ربك لنحضرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من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 قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فتيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا